وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزف عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا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 افترى على الله كذبا او به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا إلى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا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 ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسالنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ هم عن أمرنا نذقوا من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكور، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا نابت الأرض تأكل من ساته، فلما خرجت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب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 قل ادْعُوا الَّذِينَ زعمتم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا له منهم مِنْ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 أو إياكم لعلى مدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما جربنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتوا به شركاء كلا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا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 كنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، ونحن صددناكم على الهداة. أناحن صددناكم على بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالماكر الليل ون.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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وما نحن بمعذبين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 عباده ويقدر له وما وفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم قول للملائكتهم ثم قول للملائكة آهؤلاء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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم, يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى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 وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إِنَّمَا أعظكم بواحدة أَن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا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 قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي إنه سميع قريب ولو ترى فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا امنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبي ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريد